لا إله إلا القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.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 ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين, وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا ان لله قالوا ان لله واننا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم أولئك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 الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب القاندين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد وإلهكم إله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 أحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والصحابي المسفخر بين السماء والأرض لا آيات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 العذاب أن القوة لله جميعا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّ، فنتبرأ, فنتبرأ منهم، كما تبرأ من حسرات كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا من ما في الارض كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون